بسم الله الرحمن الرحيم الف لا من احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنوا وهم لا يفتنون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 وَصَيْنَنَّ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا إِلَّا مَن ضَلَّ فِي سَبِيلٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ انهم في الصالحين قنين الناسين يقولوا امننا بالله فَإِذَا اذي في الله جعل فتنه الناس كعاد بالله ولا ان جاء نصر من ربك ليقولوا اننا معكم وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَا يَعْلَمُ مَنْ فِي وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتدعوا سفيننا ولنحم الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فنبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون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 يَا أُثَانَاهُ وَتَخْلُقُونَ أَفْكَانَ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ نَزْقًا فَبْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لما لجاءهم العذاب ولا يأتي منه دو وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن تجهل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 يا يفعلون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلى ترجعون والذين آمنوا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 الله فانا يفكون الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم ولا ان سالتم